بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أصحابه ومن تبعه ده ثم أما بعد فكان يعني من المفترض أن أن اليوم هو موعد درس شرح عُمدة الأحكام. و... ولكن يعني البعض ال... المصالح التي أنا رأيتها ف... سوف يكون درس اليوم في سلسلة التوضيح في الرد على شبهات. صاحب رساله إلى غلة التجريف، وهذا هو الناجي الخامس في هذه السلسلة إن شاء الله. كان هذا المجلس في يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر رجب المحرم من العام الثامن والعشرين من بعد الأربعمائة والألف من نجل. و. سوف نسعى إن شاء الله تعالى بمحاول إيه وقوته أن ننتهي من هذه المجالس قبل شهر رمضان وبالنسبة لسرطة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبداللهام فإن تيسر إن شاء الله سوف أبدأ فيه في أول رمضان في كل ليلة وبين ركعات القيام أو بعض صلاة القيام الحسب ما سوف نرى وبالنسبة لعند الأحكام إن شاء الله سوف يعني لعلنا يعني نستمر فيها في آخر رمضان إن شاء الله أيضا في نعيدها في كل يوم أحد أيضا إما يعني وقت العصر أو بعض أيضا صلاة القيام. انا و... احنا كنا قد اخذنا في شرح كتاب التوحيد اخذنا درسين فقط وهما كان في ترجمة الامام محمد بن عبد الله بن ولم نبدا في الكتاب ال لدرس اليوم طب وصلنا في النشط السابق إلى قراءة بعض حتاوى العلماء في التحذير من سيد قد و... وقبل أن نتمنا ما تبقى من الفتاوى سوف نستمع إلى كلمة مسجلة بالدعاء محمد قسان قد قارها في خارج درسه إلى غلة التسريب. هاي زبدة يعني اثنى فيها ثناءا عاليا على سيرته <تصفيق> وكان وكان قد قال يعني من احويها في كتابه خواطر على طريق الدعوه و نستمع شاء الله ثم They محمد بسرود القصيد. ويوما استشهدت بفقرة من شخص في المطاف. ورد علي طالب المطلبين وقال يا شيخ قلت نعم. قال يعني اراك تكثر الاستشهاد لأخوان شخص. قلت وهل تنظم علي في ذلك? قال نعم. قلت ولما قال لي انه كان تاسقا. ولما? قال لقد كان حليقا. فقلت يا اخي ان الاسلام في حاجة الى شرور حي لا الى شعر بغي شرور. مع انني ما كنت ولن تكون ابدا ممن يقللون من قدر اللحية. بل انا الذي اقول ان اعفاء اللحية واجب لأن الامر في السنة للوجوب ما لم تأتي قريبكم تصرف الامر من الوجوب الى التدب. اعطوا اللحاق اعطوا الامر الوجوب. ان لم تأتي قريبكم تصرف الامر من الوجوب الى لكن اقول لا يبغي ان نزل بهذا بهذه القسمة القوية. رجل. اه. سعادة راجرة. طقوا كبير من اخوان الدعاء الكبار، وقال لي لان عنده صورة لشكل قفل وهو بلحية كثة. ولكنه خلق مع هذا الملاك الذي صب على رسله التسيح والمعتقد. لا ينبغي الاطلاع ان نزل الناس والمناهج بهذا قول. رجل سلم فقط مقضلات او في بعض كتبه. لا ننكر ذلك. لكن ينبغل فقط ان نمسي الرجل. وان نتهم والعجب الله بالمقضلات. بالمقضلات. يعني ما نشح كتب. لم اسمي الان. لكن هناك كتب تفيد عن المتين تنقل سيقه. وهذا اضرح هذه كتا. ما في اي حاجة. لكن الكاتف لم يترحم على السيطة مرة واحدة. ثم قال بالحاج سيطة مبارك مبارك مبارك. انا ظل. ظل ظل وبعدين يعني قلبي ياخر اصابي وانا افرح في المهارس لهذا الجتار عنوانا جانباتي البهرس قطر. عنان خطر جد. جد. سيد قطر يدعو الى شرك الحاكمية. وانت درجل ما والصفات طعا. ما زل. زل في واحدة وزل غيره من اجمتنا بالكبار النوري رحم الله. الحافظ وحجر رحم الله. ايه افضل للحديث. زل بواحدة اسماء الصفات. نكفر ونظلم ونفسر ونبدع. هذا منهج من حالي. الكلام ده كله بقى من من يحاول من اصحاب المنهج الحق الصحيح انما اوعى الكلام ده على المبتدعين اصلا ها اي مبتدئ انا حذر منهم انا وافقه وانا بكته وانا بين الضلاله وانا جود ان لا من بين محاف هو هو كله باطل المحاسم دي اللي نميّمها. كان بلد قوي. من زمن البيت الدرق. عشان ما تخلصوا من الامريض. انما رجل الاخر بالبيت اللي على مرهز اهل الحادلة. فلا ربدة ان اظهر المحاسم وان يبين اخبار مطلب وادب في نية تظهار الحق وانطال الباطل. انما رجل على بدأ شركية. على بدأ شركية. هؤمن يجي واحد يقول لي شيخ من الظلم. انك مدعيش محاسم. لا. لابد العدل الا امين محاسمه. لو كانت له محاسم. بل ينتجي ان امين خطأ وان تحذر منه. دونما التدليل على الناس لان لهذا الرجل رجل واضح الطرق اي ربنا من دي و دي. مهمة جدا. عشان بنا تخلص واخبر. وتطلع برد الشيطة الكلة وكلة. كلام واضح جدا دي. ترف بين هذين الصدفين والنوعين. صار. لا شك يعني يتبين تبين لكل مستمع هذه الكلمة أنا محمد حسان في هذه الكلمة وهذه كانت عبارة عن, عن إجابة له عن سؤال وجه إليه في مقالة الشهيد سيدق، ف... فهذا الكلام الذي لشت يظهر لكم فيها الجلار أن الرجل يستميت في الدفاع عن سيدق وفي تنجيده، وقد اعترف صراحتا. بلا توريا، بل أشهد الله سبحانه أن يحب سيد قب الله وزاد الحجة عليه عند الله عز وجل بأن يعلم يقينا أن عنده أخطاء ورغم هذا أكد وأصر أنه يحبه في الله وصف يعني العلماء الذين يعني حكموا على سيد قطب بالضلال أو حكموا على كتباته بالضلال أو أنه على ضلالات بأنهم قد ظلموهم أو أنهم من الظالمين بل يعني أخذ يهير من بأن هذا من الظلم انتشى أن ينشف جهد الرجل وأن ينشف بالضلال وهو مقرقت يناقض نفسه في خلال هذه الكلمة وكذلك ناقض نفسه في كلامه في مرضى آخر فهو هذا بجانب كتنانه لبعض الحق وتلبيسه الحق من باطن فأولاً هو هنا ذكر أن لسايد كبه أخطاء و لم يبين للثانب ما هي هذه الأخطاء وفي الوقت نفسه يعني كأنه أظهر أن هذه الأخطاء هي من الأخطاء التي قد يصدر مثلها من بعض علمة السن ولذلك يعني لا لا يلام سيد لا يلام سيد عليه علي على هذه الأخطاء و ودمحض و و و و و و و و في و الأسماء والصفات ما زال شك يعض من التدليس إلا إن نقل إلناه من الكذب. فأولًا محمد حسان نفسه اعترف في موضع آخر أن سيد قط ومجرد أديب كاتب ليس عادل. ف... فنحن نطالب إلا أن يتمسك بقوله هنا في هذه الكلمة أو أن يتمسك بكلامي الآخر في هذا الموضوع يعني نريد منه ونحدد من لنا بالضبط هل هو يعتقد أن شيء عظم من العلماء الكبار أو من الأئمة الذين بلغوا صدر الإجتهاد فنوعان منهم معانيه العلماء الكبار ونتمس طالع عظم مثلنا يعني قدمت نتمس عليه العفر لبعض العلماء في بعض النواقص في الظلات أم هو مجرد أدين لا علاقة له بالعلم الشرق فلم ينظر مرتبة العلماء الكبار فيعلى كلا حالين نحن نطالب محمد حسام بإبن إجابة يعني يثبت عليه على قوله، الوقت هذه السياسة فإنها تضره ولا تنفعه وتضر من تحت يديه وهو وكما يعني صدق وذكرنا وشوفيات أيضا <تصفيق> أن زلات سيد قط ليست هي بمجرد الأخطاء الإجتهادية، <تصفيق> يعني التي يظهر يظهر بها العالم الرباني <تصفيق> فضلاً عن أن يظهر بها من وليس عاد. ف فالائل ما انظاره لدينا هو ذكر أمثلة منهم ابن أمثل من بن حزر والنووي هو واضحتش ف هؤلاء قد صدر منهم ما هو الموافقة لأقوال الأشاعرة والأقوال المؤمنة، وبيان العلماء هذه أخطاء والذلذ التي عندهم. ولكن في الوقت نفسه يعني لم ينتقسوا لم ينتقسوا من أقدارهم العلمية حيث إن لهم يعني من المؤلفات من الجهود العدمية في خدمة السنة ما لا يعني ما لا نستطيع أن أن نغ نغفلهم الاجتهاد ارتبط الإجتهاد في, في الافتتاح وفي التصنيف وفي التأليف ولهن شروحات وتعليقات على كتب السنة يعني لا يستغني عنها مطالب والم فهل سيتقب؟ يعني أولا قد بلغ مرتبة هؤلاء العلمية؟ وهل المصنفات سيتقب واجتهادات سيتقب؟ يعني قد بلغت إلى ما بلغت به مصنفات هؤلاء؟ كل طالب غيره و سوف يعني يأتي مزيد إن شاء الله بيان هذه النقطة ثانيا هل يعني ضلالات سيف؟ لا يعني والعكس، هل أخطاء هؤلاء العلماء تأتي ولو من إفقار ذرة في ظلال سطح؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> و هل هؤلاء يعني قد قد طعن في خلافة غصمان رضي الله وعلم و هل هؤلاء الأئمة؟ قد طعنوا في نبي الله موسى عليه السلام ف... وهل هؤلاء الأئمة؟ قد قالوا بوحدة الوجود وقالوا لماذا بالجبرية بكل جلاء ووضوح كما قال يا كما يعني سبق بيانه بعد ذلك وشفياته ان شاء الله مزيد من البيان فتلك ايضا قسمة ضيزة ومقارنة سيد قبل <تصفيق> بهؤلاء العلمة لهو الظلم بعينيه <تصفيق> و وإشهاد محمد قصاد <الساد. تصفيق> لله سبحانه محبيه سيكون رغم علمه يقينا لا يجيب التي يسميها أخطاء لهو الظلم العظيم ظلم نفسه وحمل نفسه ما لا تضيق من هذه الشهادة التي سوف يسأل عنها بين يدي حكم عبد يوم القيامة، وسوف يقف بين يدي الله يسأله سبحانه عن هذه الشهادة. كيف أنت؟ أنا خارج هذا. هو. وأنا. أنا هذا الرجل. قد قال ما قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Po <laughs> الذين هم على النزاع محمد حسان معدودون من غالمين، وسوف يقوم لنا مزيد بيان أيضا لكلمة محمد حسان التي استمر إليها. فبصمنا في الدرس السابق إلى فتوى العلماء صالح الفوزان وصح ويعني إن شاء الله نريد أن ننتبه لكلام الغلنة حتى ندرك يعني ما هو قانون وندرك يعني كذب دعوة حسان لأن هو متابع الغلام الكبار. السمنة صفحة الثامنة والستوان صفحة الثامنة والستوان اقرأ اليه اقرأ الفتوى الثانية للشيخ التواضع عن قبل قد انتهينا من الفتوى الأولى للشيخ الفوزان اقرأ الفتوى الثانية. الثانية. سؤل الشيخ العلامة سؤل الشيخ العلامة صالح الفوزان عن قراءة تفسير الظلال. وقال وقراءة الظلال فيها نظر لأن الظلال يشتمل على أشياء فيها نظر كثير. وكوننا نربط الشباب بالظلال ويأخذون ما فيه من أفكار هي محل نظر هذا قد يكون له مردود سيء على أفكار الشباب وقال أما ظلال الكرآن فهو تفسير مجمل نستطيع أن نسميه تفسيرا موضوعيا نستطيع أن نسميه تفسيرا موضوعيا فهو من التفسير الموضوع المعروف في هذا العصر لكنه لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه لما فيه من الصوفيات وما فيه من التعابير التي لا تليق بالقرآن مثل وصف القرآن بالموسيقى والإيقاعات وأيضا هو لا يعنى هو لا يعنى بتوحيد الألوهية وإنما يعنى في الغالب بتوحيد الربوبية وإن ذكر شيئا من وإن ذكر شيئا من الألوهية فإنما يركز على توحيد الحاكمية والحاكمية لا شك أنها نوع من الألوهية لكن ليست وحدة لكن ليست وحدها لكن ليست وحدها هي الألوهية المطلوبة وهو يؤول الصفات على طريقة أهل الضلال نحو الكتاب لا يجعل في الصف ابن كثير وغيره من كتب التفسير. وهو يؤول الصفات على طريقة, أه... على طريقة أهل الضلال نحو الكتاب لا يجعل في صف ابن كثير وغيره من كتب التفسير نحو هذا يوضع الكثير ويقضع على شكلاته من كتب التفسير الشيخ تاسعا فتوى العلامة فاتوى العلامة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله سئل فضيلة الشيخ حفظه الله هل يوجد في مجلد في مجلد ظلال القرآن لسيد قط شك أو ريب بالنسبه العقيدة وهل تنصح باقتنائه أم لا فأجاب الشيخ بل هو مليء بما يخالف العقيدة فالرجل رحمه الله نسأل الله أن يرحم جميع أموات المسلمين ليس من أهل العلم هو من أهل الدراسات المدنية وأهل الأدب وله كتبه السابقة وله كتبه السابقة قبل أن ينخرط في سلك الإخوان المسلمين وكان من الأدباء له كتاب حصاد أذبي والأطياف الأربعة وغيره. وغيره حصاد أدبي والأطياف الأربعة وغيره وطفل من القرية وأشياء كثيرة من هذا النوع ثم شاء الله جل وعلا أن يتحول عما كان عليه وكان في وقت نشط الناس في الكلام وإن قل العمل وكان للكلام أثره فكان وإن العمل. أكثر الناس بلاد وكان للكلام أثره. وكان للكلام أثره. فكان ما كان وكتب هذا الكتاب الذي اسمه في ظلال القرآن الذي اسمه في ظلال القرآن وإن شاء الله له حسنات ولكن له أخطاء في العقيدة وفي حق الصحابة أخطاء خطيرة كبيرة. وقد أفضى إلى ما قدمه فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه هو أما كتبه فإنها لا تعلم العقيدة ولا تقرر الأحكام ولا يعتمد عليها في مثل ذلك ولا ينبغي للشاد والناشئ في طريق العلم أن يتخذها من كتب العلم التي يعتمد عليها فللعلم كتبه وللعلم, فللعلم كتبه وللعلم رجاله أنصح أن يعتني أن يعتني طالب الطالب العلمي بالقراءة للمتقدمين الأئمة الأربعة والتابعين وأهل الحق وعلماء الإسلام المعروفين بسلامة المعتقد وغزارة العلم والتحقيق وبيان مقاصد الشريعة وهم لله الحمد كثيرون وكتبهم محفوظة بحمد الله. توشك زيد المخالِ. وكما ظهر لكم من فتوى الشيخ الفوزان وكذلك من فتوى الشيخ النحيدان حفظهم الله أن إليهما قد دعا الشباب إلى طرد القراءة في كتب سيد قد ووصف يعني بعض ما فيها بالضلال. وإن, وإن, وإن يعني يعني قال إن الرجل كما بيلا كان أديما ولم يكن يعني عالما ومن ثم التمس له الغذر من هذا الباب أو الشيخ اللحدان التمس له الغذر من هذا الباب ولكن في الوقت نفسه ماذا قال الشيخ اللحدان هل قال مسلم قال حسان أخذ يعني يمجد ويعظم في الرجل بما ليس يعني هو حق له بما ليس هو له هل يعني قال نحن ما انبغى علينا أن نهدر جهد الرجل وأن نهدر حسناته وقال إن له حسنات نعم الشيكري قال إن له حسنات أي مسلم له حسنات ما يوجد مسلم إلا ولا هو أي حسنات حتى وإن كان من كبار أهل البدع إن الجامع من صفوان له حسنات وكذلك الجعد أو يعني نقول مثلا الحارث المخاسبي كان له حسنات أو كانت له حسنات ولكن ليس لا يعني إثبات الحسنات لمبتدع أنه يعني يدعو الناس إلى للانتفاع بهذه الحسنات ولذلك الشيخ اللي ماذا قال قال يعني ان كتب إن كتب هذا الرجل ليست من كتب العلم اصلا وعليه ارشد الشباب ليه؟ الى كتب العلماء ونصحهم ب بالانتفاع بكتب الاوائل وترك كتب هذا الرجل بخلاف ما قال حسان إن حسان وصف من من يدعو إلى طرد حسنات هذا الرجل التي هو يدعيها بأنه ظالم كما سمعنا في كلماتي السابقة حيث قالي نعم الرجل له زلات ولكن هل معنى أن أنا له زلات أن ننسف جهد الرجل وأن ننسف كتب هذا الرجل ولا ولا ننتفع بها؟ هكذا قالوا بهذا المعنى، ها؟ فنحن نقول له الآن هل الشيخ الأحيدان يعد عندك من الظالمين لأنه دعا الشباب إلى ترك كتب هذا الرجل ووصف بعض ما فيها بالضلال وهل الشيخ الفوزان كذلك يعد عندك من الظالمين؟ يعني؟ أنت على نفسك إيه؟ مصير عاشرا فتوى الشيخ فتوى الشيخ العلامة زيد بن محمد المدقلي حفظه الله ناقش الشيخ زيد حفظه الله بعض بعض الأفاضل حين زل في الثناء على سيد قطب وذم منتقديه فمما قاله الشيخ زيد الوقفة الأولى أقول يا ليت الشيخة عندما ذكر تذكية سيد قطب حسن البنا رحمهما الله تعالى ذكر بعض اخطائهما الجوهرية وتناول بالذكر أذكارهما المدمرة لحياة القلوب وسلامة الفطر والتي منها ما يلي أولا ما قاله سيد قطب في حق معاوية وعمر بن العاص من اتهامهما بالنفاق والكذب والغش والخيانة وبيع الزمن ثانيا وما قاله في خلافة عثمان حيث اعتبرها فجوة بين عمر بن الخطاب حيث اعتبرها فجوة بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وما مشى عليه سيد في تأويل الصفات والعرش والميزان وغيرها ثالثا وما قرره سيد من أنه لا يوجد في عصره مجتمع في من مجتمعات المسلمين قاعدة قاعدة التعامل فيه شريعة الله والفقه الإسلامي بدون استثناء رابعا وما قرره من اعتبار المساجد في ديار الإسلام معابد جاهلية خامسا وما قرره سيد في تفسير لا إله إلا الله بالحاكمة والخلق والاختيار تاركا معناها الذي يجب أن تفسر به أن تفسر به بالدرجة الأولى وهو توحيد الألوهية سادسا موقف سيد من أخبار الآحاد الصحيحة في العقائد وأنه لا يقيم لها وزنا في هذا الباب وذلك خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة سادسا وما بالغ فيه سيد من تقرير المبدأ الاشتراقي الهدام حيث قال بعد كلام طويل في هذا الموضوع الف للفياد الدولة أن تنزع الملكيات وثروات جميعها وتعيد توزيعها وتعيد توزيعها على أساس جديد. هذا المرض المشترك الذي كان يلويه في أعظم النص. ثامناً وما قرره أيضاً في باب الولاء والبراء في تصريحه بمشروعية الترابط والمواد. بين المسلمين والكافرين الذين لم يحاربون إلى غير ذلك من الأخطاء فاحشة التي تتعلق بأسول الدين وحقوقه ومكملاته قال فيها خطأ وشطط, وشطط وإذا الأمر كذلك فكان ينبغي للشيخ أن يحذر الشباب قال فيها خطأ وشطط وإذا الأمر كذلك فكان ينبغي للشيخ أن يحذر الشباب من هذه المزالق التي يجهلونها وربما وقعوا فيها وهم لا يعلمون اللهم إلا إذا كان لا يعلمها فيحتمل, فيحتمل له العذر احتمالا مع مرارة الأمر ومن ثم تكون التزكية مبنية على ما شاع وذعى من الرجلين في أوساط جماهير الناس وذلك لا يغني من الحق شيئا لأن التزكية شهادة والشهادة لا تكون إلا على علم قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الحادي عشر فتوى الشيخ العلامة, فتوى الشيخ العلامة عبد الله الغد الغديان حفظه الله الغديان. الغديان حفظه الله قال السائل يقول عدنان عرعور لا أعلم أحدا تكلم في قضايا المنهج مثل ما تكلم سيد قد ومعظم ما تتباهه سيد كان مصيبا فيه، ومن أعظم ومن كتبه في ظلال القرآن، ومعالم على الطريق. ولماذا أعدموني؟ مع أنه, أنه مع أنه صرح في مواضع أخرى أنه لم يقرأ هذه الكتب، مع أنه صرح في مواضع أخرى، مع أنه صرح في مواضع أخرى أنه لم يقرأ هذه الكتب. وينصح الشباب بكراءتها فما قول سماحتكم قال فضيلة الشيخ الجواب أن الشباب ينصحون بعدم كراءتها وأنهم يكتصرون على دلالة القرآن ودلالة السنة وعلى ما كان عليه الخلفاء الأربعة والصحابة والتابعون الثاني عشر فتوى, العل... فتوى الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل, الشي... آل شيخ حفظه الله سؤال فضيلة الشيخ حفظه الله هل مما ينهى عن قراءته من التفسير تفسير سيد قطب رحمه الله في ظلال الكرآن فأجاب فضيلته أما تفسيره في ظلال الكرآن لسيد قطب فهو من التفسير التي اشتملت على مواضع كثيرة فيها بيان, فيها بيان لبعض الآيات ببيان حسن يعني فيها أسلوب أدبي فيه شيء من التنميق مما يفهمه مما يفهم المرء دلالة الآيات عموما مما يفهم المرء مما يفهم المرء، دلالة الآيات عموما وصلتها بالواقع وهذا وصلتها بالواقع وهذا مما يدركه القارئ له من أول ما يقرأ ولهذا اعتنى به كثيرون في هذا العصر من هذه الجهة حيث إنه في بعض الآيات يعبر عن التفسير بتعبيرات صحيحة وبعبارات أدبية مناسبة، وأيضا اشتمل كتابه على ك اشتمل كتابه على كثير من البدع والضلالات فكتاب سيد قطب في ظلال القرآن ما فيه من التحريفات أكثر مما في كتاب الصابوني أو كتب الصابوني، ومن أمثلة ذلك أنه يؤول الاستواء ومن أمثلتي أنه يشعر في صورة الإخلاص بأن عنده ميل إلى بعض مذاهب المتصوفة من القائلين بوحدة الوجود أو نحو ذلك يفهم منه ما نقول إنه ظاهر بين لكن يفهم منه ومن ضمن ذلك أنه يقول إن بحث زيادة الإيمان ونقصانه أنه من البحوث الكلامية التي لا ندخل فيها قالها في سورة الأنفال عند قوله تعالى وإذا توليت عليهم آياته زادتهم إيمانا في الحاشية ومن أمثلة ذلك أنه يفسر الرب بالإله والإله والإلهة بالرب يعني توحيد الروبوبية عنده هو توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية هو توحيد الروبوبية عنده عكس ما عكس ما عكس في فهم عنده عكس في فهم هذا بفهم هذا، فالرب عنده هو المستحق للعبادة، والإله عنده هو الخالق الرازق وهذا لا شك أنه يتبعه أنه يتبعه أشياء من مسائل الاعتقاد ينحرف بها من يلتزمها عن جادة أقوال السلف، ومن ضمن ذلك أنه في مسائل طاعة المشركين لا يفهم لا يفهم تفصيلا تفصيل أهل العلم. لا يفهم تفصيل أهل العلم فيها، فيفهم من ظا فيفهم من ظاهر كلامه ما يكون موافقا فيه لبعض الغلا في مسائل الطاعة طاعة المشركين أو طاعة الأحبار والربان، ومن أمثلة ذلك ما ذكره في سورة الأنعام عند قوله تعالى وإن أتعطموهم إنكم لمشككون، فذكر فيها أشياء منها مما أدخله فيها كما أذكر مسألة مسألة مسألة لبس مسألة لبس المرأة الأزياء والمودلات التي يصدرها أو تصدرها شركات الأزياء شركات الأزياء في باريس على حد تعبيره فيقول أولئك الذين يشرعون, يشرعون للنساء عامة البسة عامة البسة تلبس في الصباح كذا وفي المساء كذا. وفي السهرة كذا وفي العمل كذا إلى آخر يقول سيد قطب إن هذه الفئة يعني مصمم الأزياء إنهم آلهة لأنهم أحلوا الحرام فأطيعوا وحرموا الحلال فأطيعوا فيقول المرأة المسلمة التي تطيعهم في ذلك قد اتخذتهم آلهة لأنها أطاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال وهذا لا شك أنه كلام باطل لأن المرأة إذا لبست إذا لبست الملابس المحرمة التي جاءت من عند أولئك المصممين لا يعني أنها اعتقدت أنها حلال فمسألة التكفير في اعتقاد أن هذا الذي حرمه الله جل وعلا حلال أما إذا أطاعوهم ما عدم اعتقاد أن هذا حلال فمثلا امرأة لبست ملابس أبرزت صدرها ورجليها عند الرجال الأجانب متابعة للمصممين هذا إن كانت تعتقد أن هذا الفعل حرام ونحو ذلك وغلبت عليه وغلبت عليه وغلبت عليه ضعف إيمانها ليس هذا بكفر ولم وغلبت عليه ضعف إيمانها. وغلب عليها ضعف إيمانها وغلبت عليها ضعف ضعف ضعف إيمانها وغلب عليها ضعف إيمانها ليس هذا بكفر ولم تؤله ولم تؤوله أولئك. في هذه المسألة جعل الطاعة مكفرة، وقد أخذ بقوله بعض الجماعات التي غلط في مسألة الحكم بما أنزل الله، وفي مسألة الطاعة طاعة المشرعين، المصممين، المنظمين إلى أخره. أيضا من المسائل التي شمل عليها كتاب في ظلال القرآن أنه لا يظهر فيه اعتناء اعتناء بما اعتنى بها به السلف الصالح من آيات الصفات. والاعتناء بإثبات ما أثبته أهل السنة يعني يشبه أن يكون فكريا غير مركز غير مركز على مسألة معينة يعني على توجه معين هو أراد منه أن يكون كتابا دعويا كما يزعم يناسب الوقت لكنه اشتمل على أشياء مما تكرت وغيرها وغيرها على أشياء مما ذكرت وغيرها وأيضا من الأشياء التي تفرض بها أنه ذكر في صورة يوسف أن أولئك الذين يسألون عن أحكام الإسلام وهم في مجتمع جاهلي هؤلاء يقدحون في الإسلام والذين يجيبونهم من العلماء هؤلاء, هؤلاء يشاركونهم في القطح هذا معنى كلامه لما قال لأن أحكام الإسلام والفقه الإسلامي ما أتى إلا لينزل على واقع على واقع مسلم إلا لينزل على واقع مسلم على واقع مسلم أما هذه المجتمعات الجاهلية على حد تعبيره فإنها لا تقبل أحكام الله حتى يجتهد لها العالم في بيان الأحكام وهذا لا شك أنه صورة من صور المخالفة المناش الحق في هذا لأن أحكام الإسلام تبين فيد الد... تبيّن في الدار التي فيها مسلمون ولم ولو لم يكن فيها إلا مسلم واحد إذا سئل عن دينه بين له إذا سأل عن دينه بين له وتكلم في بيان الإسلام وبيان أحكامه أحكامه وبيان أحكامه ولو كان في دار جاهلية وتعميمه, وتعميمه أن بلاد المسلمين دون جاهلية هذا لا شك فيه أن فيه تعد يعني جميعا على حد تعبيره وأيضا من المسائل التي تفرد بها أنه قسم الفقه إلى قسمين في سورة يوسف أيضا قسم الأول فقه الأوراق والقسم الثاني فقه الواقع وفقه الحرقة أيضا يقصد, يقصد فقه الأوراق الفقه الموجود بين أيدينا من فقه علماء الإسلام ويقصد بفقه الواقع يعني الواقع الذي تعيشه الحرقة وما حول الحرقة ونحو ذلك يعني ما حول الجماعة العاملة والتنظيم العامل يقول إن مهمتنا إن مهمتنا إن مهمتنا الآن العناية بفقه الحرقة فقه الواقع أما فقه الأوراق فهذا لم ينش فهذا لم إلا في مجتمع المدينة فهذا لم ينشأ إلا في مجتمع المدينة لأنه لا بد فيه من مجتمع يطب يطبقه فإذا لم نوجد إذا لم نوجد هذا المجتمع الذي يطبقه فإننا لا نحتاج إلى العناية به إلى العناية به كما تتوجه الدراسات ونحو ذلك يعني العناية الكبيرة به فالعناية الكبرى تنصب على فكه الواقع لأنه هو الذي تحتاج إليه الأمة ونحو ذلك يعني الشيخ صالح قال الشيخ حفظه الله أوضح طرفا من ضلالات سيد التي غضى مخلص حسان الطرف عنها و يعني من الأمور المهمة التي يعني ذكرها الشيخ صالح في آخر فتوى أنه بين أن سيد قب هو يعد صاحب بضعة تقسيم الفقه إلى فقه الأوراق وإلى فقه الحركة هذا, هذا التعبير الذي يستخدمه بعض الدعاء ها هادي في هذه في هذه الأيام فقه الحركة. وقال إن إن إن علينا أن نعتني بفقه الحركة. وسموه وسموه يعني أحياناً أيضاً بفقه الواقع أو بفقه ال الدعوة هكذا زعمه ف كان سيد قطب من أوائل من يعني اصل هذه البدعه التي فتن بها آلاف ظننايين من الشباب وفتن بها عصران الدعاء الذين يعني اعتقدوا صحة هذا الكلام فهو يعني مجمل هذه البدعة ان سيد قطب يكون إنه ما ينبغي على الدعاء وعلى العلماء أن يعني يهتمهم بفقه الأوراق الذي هو عنده فقه الشريعة يعني. فقه الأحكام أحكام العبادات أحكام المعاملات وحتى أحكام العقود ما ينبغي نعم أن يعتنوا بهذا الفقه وأن يعتنوا بتعليمه للناس لأنه على حد على حد فهمه لا يوجد مجتمع يطبق هذا الفقه، حيث أنه ذنب على اعتقاده في تكفير المجتمعات الإسلامية وفي أنها تعد من المجتمعات الجاهلية، أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض مجتمع يطبق هذا الفقه، فقه الشريعة، ومن ثم يعتبر وأن اعتناء الدعاء والعلماء بتعليم الناس هذا الفقه يعد بمتضيع الوقت وأن عليهم أن يعتنوا بفقه الحركة فقه الاختيالات وفقه المظاهرات وفقه الخروج على الحكام وفقه تغيير الواقع بقوة وإن كان هو نفسه سيد قب في آخر كتاب الله اللي هو كتاب لماذا أعدموني قد تراجع شيئا ما ولا أقول شيئا ما عن هذا الأمر كم سوف يأتي وإن كان لم يتراجع عن تطبيق العام الان كم سوف هذا إن شاء الله و يعني الخلاصة لمعنى فق الواقع وفق الحركة هو تغيير الواقع بقوة وفقه التعامل مع سياسات الحكام وسياسات الدول فهو يدعو الدعاء <تصفيق> إلى الاهتمام بهذا الفقه فقط في هذه المرحلة هو أن الاهتمام بفقه الشريعة بفقه الاحكام ويعني نحن ما يعني ما نستطيع أن نلم بكل ضرالات سيتقب في مجلس واحد ولكن نحن نذكر شيئا فشيئا منها في كل مجلس على حسب ما يعني يتيسر المقام المقام به ف... <تصفيق> يعني الشاهد الآن أيضا من كلام الشيخ صالح على الشيخ <تصفيق> أنه قال إيه؟ قال إن إن في كتب في سيد قد بدع وظلنات هذا, هذا تصريح لو يعني رجعنا إلى بداية الفتوى، ما إقرأ ما قاله؟ رجع فضيلته أن تفسير في غرار القرآن سبب ضمان التفسير الذي اشتمل على معورة كثيرة فيها بيان بعض الآيات بيان الحسن يعني فيها صور أدبي فيه شيء من الترجمة وما يسمى وما يسمى المرق، ثلاثة من الآيات علماً وسلطة الواقع وهذا مننا. هو <تصفيق> القول ما يطره ولاذا الذي كثير من هذا العصر وهذه حيث في بعض استمل كتابه على من ادعاء ربنا استمل على كتابه عليه على من البدا ربنا كثير من البدع, البدع, البدع والضلالات هذا قولي الشيخ صالح ال شيخ هل الشيخ صالح الفهد يعد من الظالمين انه وصف اخطاء سيد قطب بانها بدع وظلالات فنحن ذكرنا حتى اسم عشر عالما من كبار علماء السنة وصفوا اخطاء سيد قطب بانها بدع بانها ضلالات بل حكم بعضهم على بعض هذه البدع فأنها من البدع المكثرة ولكنهم ما حكمه على سيد قد بالتكفير لأنه لم تقم عليه الحجة ولكن لم قالوا إيه قالوا إن قائل هذا الكلام إن كان حياً فإنه يستتاب على هذا الكلام فإن تاب وإلا قتل مرتداً فعلى منهج محمد حسان الذي استمعنا من شيء منه في كلماته السابقة إن هؤلاء العلماء من كبار الظالمين لسيدكم وأنهم قد نسفوا جهد الرجل ونسفوا حسناته. ورقعوا فيه في الظلم المبين. طيب هل الآن يعني تبين لكم أن محمد حسام يسير على سان العلماء أم لا؟ ها هل يسير على طريقة العلماء؟ هل أنتم يعني كما قال به؟ بحسكم أو بفطرتكم البسيطة لا أقول بقلمكم فقط هل إذا قرنتم بكلمة حسان السابقة أو بفاتوى مثلا الشيخ صالح الله الشيخ أو بفاتوى الشيخ اللحدان أو بفاتوى الشيخ الفوزان من بالفتاوى التي قرأناه في الدرس السابق هل هل يستويان هل يستوي كلام هؤلاء العلماء مع كلام قسم يعني نريد إجابة صريحة وما نعنده يعني شبه او شيء يقول ها ها هل يستويان بكل صراحة لا مجامل في دين الله عز وجل هل أنت بما تدين بما تدين الله به أنت هل يستوي كلام حسان بكلام هؤلاء العلماء ولو من قريب حتى هل هل هؤلاء العلماء قد ظلم سيد قبل بقولهم ان في كلامه او في كتبه بدع وضلالات هل ظلموا الحسب ما انتم اطلعتم عليه من كلام سيد قد هل ظلموا هل ظلم الرجل هل كلامه هذا يعد من البدع ام لا هل كلامه هذا يعد من الضلالات ام لا اجيبه صوتا عالي رحمه الله. الله مستحب طيب ف... يعني كما سمعنا في الدرس السابق من كلام حسان في, درسي في درس ولاية التجرية أنه قال أنه لا يكون بشيء إلا من عند العلماء وأنه لا يقول بشيء من عند نفسه. يقول أنا هكذا. اه في إخواننا إن أنا بقول لكم ذا كلام العلماء الكبار. هكذا طالب لي بالنص لي الصريحة. فأنتم تبين لكم الآن أن كلامه هذا، هل هو كلام العلماء الكبار؟ ها؟ هو فقط تمسح كما سوف نقرأ بعد قليل أو في الدرس القادم بفتوى قديمة من الشيخ الألباني أخذ يلف ويدور عليها طوال الدرسي هذا وترك كل كلام العلماء الكبار الذي قرأنا بعضه الآن هو كان الوازب عليه يقول انا كلامي هذا وكلامي الالباني في بعض كلامي القديم ان كان صادق لكن ما, ما يقول إيه ان كلامي هذا وكلام العلماء الكبار هكذا بالاطلاق ف... ونقرأوا يعني شيئا أيضا مما تبقى من فتاوى العلماء حتى تكون تكون عليه دامها دهنها ويدرك أنهم خالف كل العلماء الكبار ودعا عليهم ما لم ما ليسهم عليهم اقرأ كده الفتوى قدما لمن طيب يعني نحاول إن فيه <تصفيق> نقرأ ما تيصر لأن نقرأها لأن كلها لأن هذا زيل فتاة ومعلومة وقد يعني قد يكون كفان ما ذكرناه من فتاة سابقة لإمة هذا الزمن طيب اقرأ ما تيصر من كلام الشيخ الدويش ثم نقرأ كلام الشيخ السنة ثالث عشر أقوال شيخ شيخ العلامة عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله قال شيخه رحمه الله في مقدمة كتابه المورد للعذب الزلال في التنبيه على أخطاء الزلال فقد كثر السؤال عن كتاب ظلال القرآن لمؤلفه سيد قطب ولم أكن قد قرأته فعزمت على قراءته فقرأته من أوله إلى آخره فوجدت أخطاء في مواضع خصوصا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة وعلم السلوك فأحببت التنبيه, التنبيه على ذلك لألا يغتر به من لا يعرفه وقبل الشروع, وقبل الشروع في ذلك أنبه على أمور أولا أن بعض الناس يستعظم أن ينبه على أخطاء من أخطأ, من أخطأ وهذا جهل منه فما زال العلماء يورد بعضهم على بعض من زمن الصحابة إلى وقتنا هذا وقال مالك بن أنس رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم الثاني اشتهر عن بعض الناس أن المؤلف ألف هذا الكتاب في أول في أول عمره بخلاف ما ألفه في آخره ولعله اعتمد على ما قرره في صورة الجن في الجزء السادس الطبعة السابعة في الحاشية ولكنه ليس صريحا في ذلك لكونه نقد كلامه في آخره وسائت التنبيه وسائت التنبيه عليه في موضعه إن شاء الله وعلى كل تقدير، فليس المقصود الشخص، وإنما المقصود بيان ما في كتابه من الأخطاء. وقال الشيخ رحمه الله الموضع. ثم نقل الشيخ عن قوله في تفسير ثم نقل الشيخ رحمه الله نحو هذا الكلام من تفسيره لصور الرعد والفرقان والسجد ثم نقل عنه قوله في ثم نقل عنه قوله في تفسير قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وكذلك العرش، فنحن نؤمن به كما ذكره، لا نعلم. سيد قال سيد قطب، وكذلك العرش، فنحن نؤمن به كما ذكره، لا نعلم حقيقته. أما أما الاستواء على العرش، فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال. فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حالة استواء ثم تتبعها حالة استواء والقول بأننا نؤمن بالاستواء ولا ندرك كيفيته ولا ندرك كيفيةه لا يفسر لا يفسر قوله تعالى ثم استوى والأول أن نقول إنه كناية عن عن الهيمنة كما ذكرنا والتأويل هنا لا يخرج على على المنهج الذي أشرنا إليه آنفا لأنه لا لا ينبع لا ينبع من مكررات وتصورات من عند أنفسنا من مكررات وتصورات من عند أنفسنا قال شيخ الدواشي معقبا هذا قول الجهمية الضلال الضلال المعطلين ومخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة <تصفيق> الآن سيد قبه هنا يفسر الاستواب منوكناية عن الهيمنة أو كناية عن الاستيلاء على العرش وهذا هو كلامه للأشعر والجهمية كما قال الشيخ الدويش هنا هذا قول الجهمية الضلال المعطلين طيب أيضا يعني قال شيخ الدويشي تعقيبا على بعض كلام سيد أيضا على نحو كلام السابق هذا قال هذا في نوع تجاهد طيب اقرأ علينا أيضا ما قاله الشيخ الدوايش هنا مطلع عن شيخ الإسلام أو اقرأنا والخط أو قبل. الخط هنا مقوله أي مقولة سيفضل أننا نستنق إلى قيادة كليّة في تنزيل الله. قال سيد قد لأننا نستند إلى قاعدة كلية في تنزيه الله سبحانه عن تعاقب الهيئة عن تعاقب الهيئات والحالات وعن مقتضيات الزمان والمكان فيقال هذا نوع تجهم قال سيد الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر حديث لما ذكر حديث عمران بن حسين كان الله ولم يكن شيئا غيره وكان عرشه على الماء فزاد بعض الملاحدة وهو الآن على ما كان عليه قصد بها المتكلمة المتجاهمة نفي الصفات التي وصف بها نفسه من استوائه على العرش والنزول وغير ذلك فقالوا كان في الأسل ليس مستويا على العرش وهو الآن على ما كان عليه فلا يكون على العرش لما يقتضي ذلك من التحول والتغير مشروع الفتاوى وقوله ثم استوى على العرش إن كان علوا فهذا أعلى جوابه أن يقال هذا كلام شاك متحير ثم استوى على العرش إن كان علوا فهذا أعلى قال شيخ الدويش هذا كلام شاك متحير لا يعرف قول أهل السنة من أهل البدع والذي يجب عليه أن يجزم ويؤمن بأنه العلو على العرش حقيقة كما قال أهل السنة استوى على وارتفع قوله أي قول سيد قب إن كان عظم ان كان عظمة فهذا أعظم وهو الاستعلاء إلى آخر كلامه قال شيخ الدويش هذا تأويل أهل البدع الذين الذين لا يجعلون الاستواء حقيقة في العلو وإنما هو مجاز وإنما هو مجاز عن شيء آخر. وقال الشيخ رحمه الله الموضع التاسع والخمسون بعد المئة. قال في قال في الجزء السادس صادقزا على قوله تعرش الملائكة والروح إليه. قال سيد قب ولم نكلف ولم نكلف ولم نكلف أن ندري طبيعة هذه المهام وكيف يصعد الملائكة. ولا إلى أين يصعدون إلى آخر كلامه قال شيخ الدويش قوله ولا, ولا إلى أين يصعدون ليس كما قال بل هو معلوم وهو أنهم يصعدون إلى الله تعالى وقد استدل العلماء بهذه الآية وما شابهها على علو الله على خلقه قال ابن جرير رحمه الله تعالى وقوله تعالى تعرش الملائكة والروح إليه في يوم كان مكداره خمسين ألف سنة يقول تعالى ذكره تصعد الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام إليه يعني إلى الله عز وجل النساء تقول النساء لا يدري النساء تقول لا يدري أين تصعد الملائكة الله عز وجل يقول بصريح كلامه في مختم كتابه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه الضمير هنا واضح الدلالة أنه يعود على الله عز وجل إليه الهاء هنا الضمير هنا يعود على من لمن يصعد الكلم الكلم الطي ولمن تصعد الملائكة فسيد قبل يقول نحن لم نكلم بأن نسأل الى اين تصعد الملائك هو لا يدري يدر اين تصعد الملائك لا يدري ان رباه فوق العرش فرسل شاك ومتحير ما عرف عقيدة السلف الصالح وما يعني دع اليها ابدا فمثل هذا يعني يقال في حقه انه يعني الشهيد والمقدس الذي يجب علينا أن نحباه في الله وأن نرفعه إلى مرتبة الأئمة لا يقول هذا إلا جاهل لا يقول هذا إلا جاهل أو إلا متعصب قد تعصب قد التعصب الأعمى هذا الرجل ف نعم نكتفي بهذا الكلام الشاهد ويش وننتقل أخيرا إلى الفتوى الأخيرة للعلماء هي فتوى الشيخ صالح الصفيني حفظه الله. طيب الفتوى طيب فتوى الشيخ عباد الجابري طويلة طيب نقرأ فتوى الشيخ عباد الجابري إن شاء الله ثم نقرأ فتوى الشيخ صالح الصفيني وبيان نختتم فتاوى العلماء في سيدنا عشر فتوى الشيخ العلامة عبيد الله الجابري حفظه الله سؤل حفظه الله عن تفسير الظلال وهل فيه أخطاء فقال فضيلته الحقيقة مطلب طيب ولكنه ليس بوسع الآن لأنه ملي بالأخطاء فالذي أعرف أن الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله أحصى عليه 81 و100 خطيئة وأنا قفوت فوجدت اطلعت على بعضها فمن ذلكم أنه قال في سورة طاها عند قوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا قال أي سيد قد والقرآن ظاهرة كونية كظاهرة السماء والأرض تنزلت من الملأ الأعلى ما معنى هذه العبارة نقول ما معنى كلمة كوني كلمة كوني ما معناها يعني كان بكلمة كن وكلمة كن يعني مخلوق كون سيد كدب عفى الله عنه وعنه يعتقد هذا هذا شيء آخر لكن هذا خطأ في الحقيقة ثم قال لا يجوز أن تكرر كتب سيد كدب ولا الغزالي ولا المودودي ولا محمد كدب ولا الندوي يعني أن تكرر على الشباب ويحجر عليهم غيرها غيرها بحجة أنهم أئمة الإسلام وكذلك الترابي الحقوه بهم الحكوه بهم لا يجوز هذا أبدا في باقورة السن في باقورة السن وباقورة الطلب شبابكم يا إخوان ينشأ معتزلي جهمي صاحب وحدة الوجود معتزليا جهميا صاحب وحدة وجود صاحب وحدة الوجود ملحد ينشأ ولا يدري المسكين من يروجون كتب هؤلاء وهم يعلمون ما فيها من البلاء والله وبالله وتالله إنهم خونة للأمة وغشاشون لها وأخشى أن ينطبق عليهم هذا الحديث لعن الله من, آ... لعن الله من آوى محدثا من آوى محدثا فاتو الشيخ السحيم الشيخ عبيد الجابير حبظه الله الآن يتهم من يضلل الشباب ويدعوهم إلى قراءة هذه الكتب كتب سيد قد على شاكلتهم مسلي المنبودي وحسن البنا والغزالي والطرابل لأنهم خاونا خاونا نه نهزي أمه فالآن عرختهم حكم محمد قسام شاء الأب هذا كلام ولا زنتوا مستمات ولا من سقالين مسجد الرجل ويرفعه إلى مرتبة الأئمة وكانه صار مسلٍ ابن حجر مسلٍ نور ويدعو الشباب الى الانخداع بكتاباته وان كتابات فيها يعني شيء ينفع الشباب ها وفي الوقت نفسه يحاول ان يظهر نفسه بمظهر الايه المنصف انه يعترف بان لسانه قد باخطاء ولكنه ما حذر الشباب من هذه الاخطاء في الوقت نفسه ما بين أن هذه الأخطاء تعد من بدء البدع والضلالات وإن كان في الوقت نفسي اعترف أنه رغم أنه يعلم ويقيناً أنه عنده هذه الأخطاء فهو يحبوه في الله ومعن أنه يحبوه في الله إيش؟ ما الذي يفهمه والمستمع من هذا الكلام يفهم أنه يدعو الناس إلى أن يحبوا هذا الرجل في الله ومن ثم يتعلقوا بكتبه كيف يحب فلاناً هذا في الله وأتحمس لا ولا أقرأ كتبهم ها؟ طيب والآن الشيخ عبيد الجابر بمزحة حكم على سلم محمد حسان الذين يغررون بالشباب ويزينون لهم كتب سيد وكتب من على شكل السيد هذا قال الشيخ عبيد الجابر قال إنهم خونة هذا حكمهم بارك الله فيهم هذا ليس ظلم لهم وليس افتراء عليهم ولا هذه من الخيانة الخيانة للشباب ومن التدليس عليهم ومن إظهار الحق في صورة الباطل إظهار الباطل في صورة الحق نقرأ أخينا فتوى الشيخ السحيمي خامس وعشر فتوى الشيخ العلمة صالح بن سعيد السحيمي حفظه الله سؤل أحفظه الله عن رجل وقع في بدع كثيرة مثل القول بأن القرآن من صنع الله لا من صنع الإنسان ويقول عن موسى عليه السلام إنه مثال الزعيم المندفع العصبي المزاج ويقول بوحدة الوجود ويطعن في عثمان رضي الله عنه طعونات كثيرة في كتابه العدالة الاجتماعية ويشكك في الجنة والنار وينفي بعض الصفات على طريقة الجهمية وعلى طريقة الأشاعرة ويكفر الأمة كلها ولا يستثني إلا جماعته ويقول إن توحيد الربوبية هو الذي دعت إليه الرسل وانزلت من أجله الكتب بعكس كلام السلف وفسر لا إله إلا الله بالحاكمية إلا الله بالحاكمية السؤال يا فضيلة الشيخ ما هو الموقف معه هل يبدع بعينه لأني أنكر على بعض الشباب بقولهم لا تبدعه لأنه لم تقم عليه الحجة وقد رأيت في كتابه ظلال في كتابه ظلال القرآن أنه ينقل بعض الكلام عن تفسير ابن كثير رحمه الله وهل نقله عن كتب السلف الصالح يعتبر يعتبر إقامة يعتبر إقامة حجة عليه يعتبر إقامة حجة عليه إقامة حجة عليه لأنه عارف كتب السلف نريد من فضله لأنه عرف كتب السلف نريد من فضيلتكم التفصيل في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا قال الشيخ رحمه, رحمه الله حفظه الله قال الشيخ الأمر لا يحتاج إلى تفصيل إلا تفصيل قيام الحجة والعلم بالدليل والمعرفة لا شك أنها لابد منها في حق من عاش في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أقع في شيء من هذه الأمور الخطيرة التي أشار إليها السائل لكنه لكن لكنه لكنه لكن لكنه, لكنه, لكنه, لكنه, لكنه, لكنه أنا أفرق بين من كانت من كانت البدعة منهجا له أصلاً وبنى كل أموره عليها مثل هذا المنهج الذي أشار إليه السائل وبين من وقع في شيء من البدع دون أن تكون أصلا لدعوته وأصلا لمنهجه فمن كانت البدعة أصلا لمنهجه ودعوته فلا شك أنه مبتدع بل يعتبر بهذا الوصف من أكبر أنواع المبتدعة ولولا جهله ولولا لحكم عليه بما فوق البدعة لكن يبدو أنه جاهل قلت وهكذا وفي فتوى الشيخ صالح الصحن هذه الأخيرة رد على ما قاله حسان في الكلمة التي استمعنا إليها في بداية هذا هذا مجلس حيث أن حسان أيضا فرق بين الرجل الذي هو من أهل السنة أو يؤسس على أصول أهل السنة ثم وقع في شيء من البدع أو شيء من الخطأ دون أن يتعمد الابتداع والأحداث في الدين. فقال إن من كان حاله هذا فنحن لا نحكم عليه بالبدعة ولا نضلنه ولا نحكم عليه بالضلال هذا حق هذا تأصيل حق وأن من كانت البدعة أصلا له وصار من هزه قائما على هذه البدعة وصار تأصيله تأصيل تأصيل أهل البدعة فهذا كما قال الشيخ الشيخ الصفياني هذا إن لم يكن من فهو من كبار أهل البدع من كبار المبتدع فنحن نسأل حسان بما نوافقنا قد وافقنا على هذا التأصيل وإن كان أيضا في كلامه شامل الخلط <تصفيق> نحن ما عندنا الوقت أن نرد على كلام يا من كلام لأنه في كلام كلام حسان الكثير من من الخلط والخطأ والتضليل ولكن نحن يعني نسعى أن نرد على أهم ما قاله ولكن يعني سوف نقول مجازا إن حسان وافق على هذا التأصيل في كلامه الأخير فهل هل الآن سيد قبل على تأصيل حسان هذا الذي قال بنحوه الشيخ صالح الصانيون هو أساسا من أهل السنة وأصل كتبه على اعتقاد وأصول السلف الصالح حتى نعامله معاملة العلماء السلافيين الذين أخطأه هذا أولا ثانيا إن كان حسان صادقا في ما قاله في هذه الكلمة فوجب عليه بعد أن عرف ضلالات سيقب التي هي سب للصحابة وسبب لدخولنا موسى وتكفير للعامة المجتمعات الإسلامية وتأويل للصفات على طريقة الجهمية وتقسيم و... من فقه بصورة ما قاله أحد من قبله ولا من بعده إلا من تابعه من أهل البدع وقوله بوحدة الوجود إلى آخر الأمور التي لا طائل تحتها من كبار البدع فإن سيد قب لم يقص لبدع واحدة فقط ولم يخطئ خطأا مثلا في جانب واحد من زوان ابن المتقد بل إن سيدا قد أصل لعشرات البدع بل أصل لعشرات من كبار البدع فكيف بعد كل هذا يعني نقول ما قاله حسان من أنه أراد منا أن نعامل سيدا كما نعامل بقية شيوخ الأرض فقال يا شباب إنكم لو عملتم الشيخ سيد قد بهذا فإنه لم يبق لكم شيخا على وجه الأرض تأخذونها من الأن والعليم سيد قد صار في مرتبة الألباني ابن باز وابن غصيمين و... وإن كان هو لا هل يقصد بشيوخ الأرض هؤلاء يعني لو أحصان الظلمين أقول هذن فإن كان يقصد بشيوخ الأرض هؤلاء فرحباً ما له والله إن سيتقض ليس كهؤلاء لا علماً ولا خطأ لم يصل إلى مرتبة هؤلاء في العلم ولم يخطئ الأخطاء التي قد يقع فيها هؤلاء فإن هؤلاء بالشكل وقع في أخطاء ليسوا معصومين ولو بعض الفتاوى التي لا نقبلها والتي قد تكون مخالفة للدليل ها؟ لكن هل أخطاء هؤلاء بنثابة ضلالات وأخطاء سيد حتى نقارنه بأبهم ونخصره في شوق على الأرض الله مستهد فنقول يعني ناصحين اتق الله عز وجل اتق الله وأعلن الطرازة الصريحة مثل هذا الكلام وبصر الشباب بالحقيقة التي أنت أخفيتها في كلامك هذا إن كنت صادقا في في سلخيتك وكنت صادقا في اتباعك منهج سلخ الصالح وإن كان حسان قد يكون تأثر بشيء من الكلام هذا أو بشيء من هذه النصيحة فحاول أن يلم يعني أن يلم شعفهم في آخر إصدار الله في الكتاب الذي ألف له بعنوان الجوار الحسان فبعد أن أن كان يتهم <تصفيق> من يصف أخطاء سيد بالضلالات بأنه ظالم دون أن يشعر هو يعني كأنه يقول إني ما إن قلت هذا قال هو في كتابي هذا إن إنه يعترف بأن أخطاء سيتقل بالضلالات ولكنه أيضا ميع القضية طيب ف... الجواهر يقرأ علينا عنوان الكتاب مع اسم مؤلفه كتاب الجواهر الحسان حول منهج فضيلة الشيخ محمد بن حسان في الدعوة, في الدعوة والتبليغ والبيان ويليه تثنيد رد الشيخ الكوسي على فضيلة الشيخ محمد حسان تاليف أبي عبد الله محمد بن العثيفي. <تصفيق> <تصفيق> قاله يعني <قال... محمد عطيف هذا. الصفحة الثالثة والثمانين من بعد المائتين ويرى الشيخ يقصد محمد حسان أن الاختلاف بين الجماعات والفرق في الواقع المعاصر ليس اختلافة تنوع وإنما اختلاف في الأصول والمناهج، ومعتقد ومعتقد الشيخ في سيد قبرة رحمه الله وغفر لنا وله أنه أديب وليس بعالم وكتبه وقع فيها انحراف وضلال هذا معتقد محمد حسان الأخير، تصدقون؟ إنه أديب وليس عالم، وأن كتبه نعم. وكتبه وقع فيها انحراف وظلال، وكتابه وكتابه الظلال ليس كتاب تفسير القرآن. كما كتاب فكره هو ينصح طالب العلم المبتدئ بعدم قراءته. أن طالب العلم المتمكن الذي يستطيع أن يميز بين الغث والثمين. وبين الحق والباطل فلا حرج عليه فتراته <تصفيق> فيقض الحق الذي عنده ويربه الباطل الذي جاء منه فبلا شك هذا الكلام مناقض مناقضة صريحة ما ذكره حسان في كلماته التي سمعناها في أول هذا المجلس <تصفيق> وما كذلك ذكره في رسالته إلى ولات التجريح حيث أنه في هذه في هذه الكلمة التي استمعنا عليها اتهم من يصف أخطاء سيد بأنها ضلالات وأن أن الرجل وقع في ضلال اتهمه بأنه ظالم وفي الوقت نفسه ماذا قال؟ أراد أن يحشر سيداً في زمرة العلماء في زمرة النووي وابن حزر ليس كذلك؟ هنا ماذا قال هذا الكلام؟ إنه أديب وليس العالم فهنا هذا تناقض أما أنه هذه من السياسة ها؟ لا عد تراجع، لماذا؟ الذي تراجع أن هذا يذكر هذا الخطأ الذي قاله ويقول أن هذا الكلام ويقول إن هذا الكلام خطأ وأنا الآن أقول بخلافه ولكن الذي يريد أن يميع القضية؟ في... فيذكر ما يرضي جميع الأطراف فهمتم بارك الله فيكم هو كأنه ألف هذا الكتاب للسلفيين وكان أيضا يعني فيه كثير من المخالفات التي لا ترضي السلفيين حقا ولكنه كما يقال أراضي أن يرضي جميع الأطراف فكأنه يعني قال إيه؟ إن واجهني الإخوان ويعطي لهم هذا إيه؟ هذا الدرس او هذا الشريك اللي فيه ايه؟ التعظيم والتمجيد دي لسيد فلا يمكنون علي اني انا ما ضللت لسيد وما قلت ان في كلامه ضلال ولا اخطاء تصل الى حد لئي الضلالات يعني لا ما هو هو الان ينقل هذا كلام عنه مواجهني السلفيون <تكلم> فذكرت لهم هذا الكلام يعني هذا هذا على طريقة اللي... أهل السياسة وهذا معروف عند أهل السياسة يعني يواجهون كل, كل طائفة بنا يرضيها هذه طريقة السياسيين ويكون الكباه <تكلم> وإن كان حسان يعني نفسه <تكلم> قضيه قد ناقض نقصاء أيضا في هذا الكتاب، بخلاف هذا الكلام. فهو رغم أن أعترف أن هذه ضلالات، ماذا قال هنا. ويرى الشيخ كما كما أن هناك صنفا منغولات في التشريح فإن هناك أهل اعتبال وإنصاف يؤخذ بقولهم وتحترم آرأهم ومن هؤلاء الأئمة العلامة ابن باز والألباني وابن وسيمين وغيرهم ممن صبغ ذكرهم من أهمة الدين والورق كم الشعر الآن يعني كما ترون هو لأن ما زال مصرا عليه على أن هناك من يعني من من سمعهم بقولات التجنح طيب نحن الآن نسأله ما هم قولات التجنح هؤلاء أنت الآن صرحت بأن في كلام سيد ضلالات أو أن كتبها وقع فيها انحراف وضلاب، هاه؟ وفي الوقت نفسه أنت ميزنت مصر علي, على أن هناك من العلماء من هم من غلطة التشريع؟ مبح؟ من من هؤلاء؟ من هم غلطة تشريع هؤلاء؟ إن كان العلماء كلهم قد قالوا بهذا. قالوا إن في كتب سيد انحراف وظلال فإن كنت لا تعتبر وهذا من الغلوم فقد انتهت المشكلة وصرطة إما أنك ما زلك تناقض نفسك أو أنك قد تراجعت من حيث لا تدري ولكنك حتى الآن ما تراجعت صراحة عن درسك هذا غلية التجريح وعلى فيه من باطل ومن ضلال ومع أنت عن كلامك السابق في سيد قد الذي أشهدت فيه الله بأنك تحبوه في الله <تصفيق> <تصفيق> ومع أنت رجعت عن تشبيهك سيد بالأيمة الكبار أمثال النووي وابن حضر حتى أننا نطير عليكم إن شاء الله في المجلس القادم إن أحيان الله لنا مزيد من الوقفات مع هذا هذا الكلام ولنا مزيد من توضيح في الرد على شبهات هذا الخطيب الوعظ محمد قسام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقه النية الصادقة في التراجع إلى حق وأن يبصره بهذه المزالق التي بيناها له ونحن نرجو له المراجعة له الحقيقية لما ذكرناه ولا ولا نحب له أن يزله ولكن كيف نفعل إن أصره عليه على أن يزله وأصر عليه على أن يلبس الأمور بله بمثل ما قال فنحن لا مصلحة لنا هي لأن يظل حسنا بل نحن نحب نحن نحب له للمراجعة ونحب له أن يتراجع إلى الحق ولكن ما نستطيع أن نجامله على الحسد من الله. وما نستطيع أن نخفي أمره على الناس لأن الدين ليس حكرا لنا ونحن نحب الحق فوق خبنا لكل شخص. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وصلى